بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللوو معرضون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 فجعلناه نقفة في قرار مكين ثم خلقنا النقفة علفة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر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 وَأَن زَلَّ بِنَ السَّمَ إِمَا أَمْ بِقَدَي فَأسْكََّهُ فِي الأأَوْضِ وَإِن ل ذَهَابِ بِه لَ قَدِعون فَأَنْ شَأْنَّ لَكُمْ بِهِ يََّاتٍ مِن النَّخِنُِ وَأَنَّ بِلَكُم فِيهَا لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من قورسين آآة تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم من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 قال ربي انصرني بما كذبون فاوحينا اليه ان اصنع الفلك باعيننا ووحينا فاذا جاء امرنا فاذا جاء امرنا وفات النور فالسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق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 وَقُروَبِّ أَزِّمٌ زَلَم مُبََكَو وَأَ تَقَيْعُ الْمُزل إِ فيِي ذَالِكَ آياتاتُِ وَإِن كُا لَ مُبُتَلين ثمَُّا أَ شَأْنَا مِن بَعْضِهٍِ قَرونًا فَأَرْسَلَ لَهُمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا شَرِيكَ لَهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ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 إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحم بمبعوثين إن هو إلا رجل مفترى على الله كذبا وما نحم له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فَاَخَذَتْ تِسْعَةَ مُنْصِهِحَةٌ بِالْحَقِّ فَجَعَلَاهُمْ غُثَاءَ فَبَعْدَ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ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 ثَُّا أَوْسَلَّ بُوسَ وَأَخَهُُهَاهُونَ بِآياتاتِنا وَسُ الْ القَان مُبِين إِلَ فِيرعَوْنَ وَملَ إِه فَالتَّكْبَرُ وَكَذ قَوْمًا عَال فَقَاوا أَنُؤْمِنُ لِبَشرَرَيْنِ بِثْنِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا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 يُسَبِّحُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون أفلم يتذبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين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 وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَلَى الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ لَّجُّوا فِي أَوْدِيَتِهِمْ يَعْمَهُونَ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 سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما مَا ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم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 يَرْضَعُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ المفلحون. وَمَن خَافَ مَوَازِينَ الْجَزَاءِ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ مَخَالِدُونَ سَلْفَحُوا وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ أَلَمْ تَكُن آيَاتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ قالوا رَبَّنَا وَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَانَخْتَأُ فِيهَا وَلَا تُفْلِنُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا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 قَاوا لَ بتناَا يَوْبًا أَوْ بَعْبَ يَوْوِ فَسْحَ لِلعَّ قَالَ إَّا بِالتُمْ إِللاا قَاللَ لَْأََّكُمكُم تُم تَعلمُونأَفَحَثِ بِتُمْ أَ مَا خَلَقُناَاكُمْ بَسَ وَأََّكُم إلَيهنَا لَا تُرجون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 Waporo adè fi waru xa waa takaybo